بسم الله الرحمن الرحيم موقع المسك يسره أن يقدم لكم هذه المادة. الله وسلامه وبركه على عبد ورسول محمد وعلى آله وصحابة ومن تبعهم يحسني لهم جيد أما بعد فقال إمام أبو جعفر الرحمة الله تعالى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 فإن أنكروا جواز ذلك وقالوا لا يكون حي إلا من يألم ويلذ قلنا لهم أفتحيلون أن يكون حيا إلا مطيعا أو عاصيا أو فاعلا أو تاركا فإن قالوا نعم خرجوا من حد المناظره لدفعهم الموجود المحسوس وذلك أن الأطفال والمجانين موجودون أحياء لا مطيعين ولا عاصي وأن المغمى عليه والمبرسم لا فاعل ولا تارك اختيارا وإن قالوا بل لا نحيل ذلك ونقول جائز وجود حي لا مطيع ولا عاصيا ولا فاعلة ولا تاركا قيل لهم أفتجزون وجود حي لا حادث ولا مدرك؟ كما أجلتم وجوده لا فاعلا ولا فاركا فإن أبو فإن سئلوا الفرق بينهما وإن أجاز وجود حي لا حاسل ولا مدرك قيل لهم فإذ كان جائزا عندكم وجود حي لا حاسل ولا مدرك فقد جاز وجود حياة في جسم وارتفاع الحس عندكم منه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 وهل بينكم وبين من أنكر وجود الحياة في جسم مع فقد العلم فأجاز وجود العلم مع فقد الحياة فإن قالوا الفرق بيننا وبينه أننا لم نجد عالما إلا حيا وقد نجد حيا لا عالما قيل لهم أو كل ما تشاهدوه أو تعاينوه أو مثله فغير جائز كونه عندكم فإن قالوا نعم قيل لهم فشاهدتم جسما حيا له حياة لا تفارقه الحياة بالاحتراق بالنار فإن زعموا أنهم قد شاهدوا ذلك وعينوه أكذبتهم المشاهدة مع اجعائهم ما لا يخفى كذبهم فيه بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> <تصفيق> الحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سارى على نهته وداع بدعوتي وبعد كل وقال اخرون ذلك من المحال ومن القول خطا وذلك ان الميت قد فارقه الروح وزايلته المعرفة فلو كان يألم وينعم لكان حيا لا ميتا وفاق بين الحي والميت الحس فمن كان يحس الأشياء فهو حي ومن كان لا يحسها فهو ميت قالوا محال الاستماع الحس وفقد الحس في جسم واحد فلذلك كان عندهم محال أي أن يعذب الميت في قبل يعذب الميت في قبل أمور الآخرة ليست على الأمور الموجودة عندنا وهذه المجادلة الإمام بن جليل رحمه الله لهؤلاء الذين ينكرون عذاب القبر هي مجادلة لفظية وعقلية وجدلية فقط والواجب الإيمان بخبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم وإن لم يعقل لأن عقل الإنسان محدود في أشياء معينة وصواب هذا كما نصت عليه النصوص أن القبول فيه حياة ولكن حياة برزخيه ليست هذه الحياة الدنيا فهؤلاء الذين يجادلون يقصدون ان تكون الحياه مثل حياتهم هذه تحتاج الى اكل وشرب والى أكسجين وتنفس وغير ذلك لكن حذاء القبر لا على خلاف هذا فهم اموات ولكن يلدون وينعمون ويتعلمون والبعث الذي يكون هو جمع ذرات الجسد الذي تفرق وصار ترابا ثم ينبت فإذا نبت ونوفق بالصور نفقة الثانيه دخلت الأرواح في أبدانها وصارت حية حياة أخرى جديدة هذا يجب أن نؤمن به حسب ما جاءت النصوص بدوني أن نعقل هذا لا يشارط أن نكون نعرف حقيقة هذه الحياة ولكن يكفينا أن الحق جل وعلا أخبر بذلك وكذلك رسوله الذي أرسله إلينا أخبرنا أن الإنسان يكون في قبره يألم وينعم ويسأل فيجيب ويشاهد يعني يفتح له باب إلى الجنة ويشاهدها وباب إلى النار ويشاهدها فهذه نصوص واضحة ولما قال صلى الله عليه وسلم على قتل أهل بدر الذين ألقوا في البئر صار يناديهم بأسمائهم وأسماء أبائهم يا فلان بن فلان هل وجدت ما وعدكم ربكم حقا فإني وجدت, وجدت ما وعدني ربي حقا قال له أصحابه ما تنادي من قوم قد جيفوا قال ما هم بأسماء لما أقول منكم غير أنهم لا يستطيعون الإجابة والحق ان أن هذا عاما في الأموات كل يسمعون كما جاءت النصوص ولكنهم لا يستطيعون ان يجيبوا من يسمع لأنهم أموات فالموت هو مفارقة الروح ولكن البدن له حياة تليق به أما الروح فهي لا تموت ولها صلة بالبدن وإن كان يتفتت فيما بعد ويصير ترابا ويفنم إلا جزء بسيط كما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم وعجب الذنب في أسفل الظهر شيء قليل صغير جدا منه يمدت الإنسان فهي بذرته الله جل وعلا أخبرنا بأن البعث انه حق والذي ينكر مثل هذا ربما ينكر البعث ايضا يقول كيف تجمع هذه الأجزاء تكون حيا فقدرة الله جل وعلا لا يجوز أن يشك فيها في اي شيء والله على كل شيء قدير والمقصود أن هذه من أمور الغيب ما هي من الأمور المشاهدة حتى تحتاج إلى هذه المجادلة والذي لا يؤمن بأمر الغيب يعني ما يؤمن بالشيء الذي لا يرى نظيره مع أن نظير هذا النوم الإنسان وهو نائم قد فقد ما حوله ولا يحس بالشيء ولكنه في حياة الله جل وعلا جعل تعلق الروح البدن مختلف اولا لما كان في بطن امه ثم لما خرج إلى هذه الدنيا ثم في حالة الموت النوم ثم في حالة الموت وفي كل هذه الروح لها تعلق بالبدن لا تفارقه مفارقة كاملة قد قال الله جل وعلا الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. يعني التي نامت في منامها يرسلها إلى بدنها حتى تستكمل العمر ثم تقبض حالة النوم قريبة من الموت وهي مثل ثم الصواب في هذا أن العذاب والنعيم يكون على الروح والبدن معا وليس على الروح كما يقول حزم. ومن وافقه على هذا؟ إن هذا لا دليل عليه. إن الأضواء البدن هو الذي يقام وهو الذي يحيى وهو الذي يسمع في القبر وغير ذلك. فالمقصود أن هذه فوق عقل الإنسان. وهكذا كل أمور الآثرة فهي غيب جزم النؤمن بها على وفق النصوص فقط ما هو على وفق العقل الذي فيها المجادل هذه في جل الله الذي لا يؤمن بما أخبر به صلى الله عليه وسلم لا تريد كان فما في فائدة المجادلة؟ نقول لو ذيكذا فقد الإحساس يعني فقد الحياة التي فيها الإحساس إحساس الألم وإحساس النعيم هكذا يقولون أنه يبقى في قبره هكذا يعني يقول ما وما لي ميت بجرح ايلام يعني ان الميت ما يحس الجرح ولا يحس يقول هذا ليس هذه حالته بالقبر حالته بالقبر خلاف هذا فانه يحس يالم وينعم ويتكلم ويخاطب ويخاطب اللي يخاطبه وهو على حاله لو كشف عن قبره لوجد كما وضع لم يتغير، ولكنه يجري عليه السؤال والألم والنعيم والتعذيب في القبر وغير ذلك. وقد ظهر الله جل وعلا شيئا من هذا النماذج لمن يريد جل وعلا لمن يشاء، وهو كثير، ولكن. الأمر العام على خلاف هذا أنه مخفى عنا وعلى باب الاختبار حتى نؤمن به أو لا نؤمن فالذي لا يؤمن إلا بما يشاهد ويحس هذا يسقط معه الكلام في هذا ولا فائدة في مجازلة نعم وَإِنْ زعموا انهم لم يعاينوا ذلك ذَلِكَ يشاهدوه قيل لهم لَهُمْ بان ذلك كائن ام تنكرونه فينزعموا انهم منكرونه خرجوا من مله الاسلام بتكذيبهم ماك بم القران الْقُرْآنِ وَذَلِكَ أن الله تعالى ذكره قال فيه بل نقر بأن ذلك كائن. قيل لهم فما أنكرتم من جواز وجود العلم وحس العالم واللذة مع فقد الحياة وإن لم تكونوا شاهدتم ولا عينتم عالما ولا حاسا إلا حيا له حياة كما جاز عندكم وجود الحياة في جسم تحرقه النار وإن لم تكونوا عينتم جسما تتعاقب الحياة مع احتراقه بالنار فإن قالوا إنما أجزنا ما أجزنا من بقاء الحياة في الجسم في الجسم الذي تحرقه النار في حال احراقه النار تصديقا منا بخبر الله جل ثناؤه قيل لهم فصدقتم بخبر الله جل ثناؤه بما هو ممكن في العقول كونه أو بما هو غير ممكن فيها كونه فإن زعموا أنهم أجازوا ما هو غير ممكن في العقول كونه زعموا أن خبر الله عز وجل بذلك تكذب به العقول وترفع صحته، وذلك بالله كفر عندنا وعندهم ولا إخالهم يقولون ذلك فإن زعموا أنه تعالى ذكره أخبر من ذلك بما تصدقه العقول قيل لهم فإن كان خبره بذلك خبرا يصدقه العقل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 قبل مجيء الخبر به وإن كان الخبر قد حقق صحة كون ذلك حتى يصح به عندكم خبر من الله أو من رسوله عليه الصلاة والسلام قال أبو جعفر والمسألة على من أذكر يعني هذا مثل ما سبق يعني مجادلة في أمور قائبة قائبة عنا ولكن يريد أن يثبت إن كان ذلك عقلا أنه يحس ويحس الالم ويحس النعيم وإن كان قد مات فمثال ذلك حالة النوم إنسان قد يرى في منامه شيئا يرتد به فيجد بلدته حتى وبعد المشي فليك الله قد يلاقي شيئا يؤلمه فيجد مثل ألمه وهو في النوم وهذا أمر مشاهد والواجب أن يقايس ذلك بالنوم لأن النوم كما قال صلى الله عليه وسلم أخ الموت فهو نظيره. ومع ذلك كل هذه المجادلات قد لا تجدي لمن ينكر ذلك ثم نحن لسنا بحاجة اليها إليها لأننا نؤمن بخبر الله وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم ولو لم نعقل. كما قال الإمام الشافعي رحمه الله آمنت بالله وبما قال الله على مراد الله وآمنت برسول الله وبما قال رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ولو لم أعرف ذلك وأعقب وهذا شأن المؤمن يجب عليه أن يقبل ما قاله الله جل وعلا ولو لم يعقل ذلك وهذا من باب الاختبار والانتحان فهناك أمور من الأمور التي اوجبها الله جل وعلا على أباده أمور لا تدرك في العقل وإنما هي كما يقول العلماء تعبدية تعبدي يعني ما نعرف عله وانما تعبدنا بهذا هل يخضع الانسان لذلك ويذل وينقاد او انه يتوقف حتى يعرف هذا الشيء فان توقف معناه صار مثل ابليس الذي يقول لربه أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين فتعلل بذلك لا يكون بهذا العناد ولهذا كثيرا من أمور الحج على هذا المنوال الوقوف بعرفة البيت مزدلفة رمي زمار طواف البيت غاقل والزنادق يقول ما الفائدة من هذه الأمور ما نجد فيها فائدة إلا التعب كل الناس مثلا يزاحم بعضهم بعض, بعض يا يتعبون في هذه المواقف ويتزاحمون على رمي الجمار وغير ذلك وأي فائدة فيه كذلك الطواف على البيت وغيره فنقولن هذا تعبد من الله جل وعلا هل يخضع الإنسان ويدل لذلك وينقاد له ولو مثل نظرنا إلى أمور الشرع لا رأينا كثيرا منها أكل وقد يقول مثل زنديق من الزنادقة ما الفائدة إذا أن نصلي أن نوصل وجوهنا وأيدينا ورجولنا أطرافها هكذا يقول هذا تعبد الله جل وعلا لنا تعبدنا بهذا فيجب علينا أن له. أما الأمور الغائبة عنا فهذه فوق تصور فوق العقول أيضا مثل ما قال من الجديد هل هل تؤمنون بأن الذين يلقون في جهنم التي حرها أشد من حر نار الدنيا بسبعين مرة يحيون ولا يموتون ولا لا يجدون شيء يحرقه النار ويكون فيه الحياة لذلك مثلا الناس يقفون في الموقف في الأرض والجنة فوق السماء السابعة. ما الذي يوصلهم هناك لأن عندكم عقول أنها تدرك هذا الشيء ثم الناس الذين في الموقف يعبرون من فوق الصراط, الصراط الذي يكون على مثل جهنم يعبرهم عليه كيف يعبرون من فوق النار والصراط ايضا متحرك وهو حار شد الحرارة كل هذه أمور على خلاف المحسوء المعقول عندنا فيجب علينا أن نؤمن بها ولا نبحث أن التها وأنها هل توافق ما في عقولنا فتدركه عقولنا أو أنها تنكره فإن كان الأمر هكذا فمعنى ذلك أنه يلزم من تنكر أكثر ما يخبر الله به عن أمور الآفرة بل وعن أمور الديانة التي تدين الله بها فلا فائدة في مجادله من ينكر هذه الأمور لأنه إذا لم يؤمن بخبر الله وخبر الرسول فلن يؤمن بكلام الناس الذين يجادلونه نعم طلب جعفر والمسألة على من أنكر منكرا ونكيرا على من أنكر منكرا ونكيرا وجفع صحة الخبر الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الميت لا يسمع خبق نعالهم يعني نعال من حضر قبره إذا ولوا مدبرين والخبر الذي روي على عنه عليه السلام أنه وقف على اهل القديم فناداهم بأسمائهم يا عثبة بن ربيعه ويا شن بن ابن ربيعه ويا ابا جهل ابن هشام هل وجدتم ما وعد ربكم حقا فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا قالوا يا رسول الله اتكلم قوما قد ماتوا وجيفوا فقال ما انتم باسمع لما قالوا لما بأسمع لما اقول منهم وما اشبه ذلك من الاخبار الوارده على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموت كالمساله على من انكر عذاب القبر سواء لأن علتهم في جميع إنكار ذلك علة واحدة وعلتنا في الإيمان بجميعه والتصديق به علة واحدة وهو تظاهر الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم به مع جوازه في العقل وصحته فيه وذلك أن الحياة معنى والآلام واللذات والمعلوم معاني غيره وغير مستحيل وجود الحياة مع فقد هذه المعاني وجه هذه المعاني مع فقد الحياة لا فرق بين ذلك قال عبد هذا, هذا الواجب الذي يجب أن نتبعه ويتبعه كل مؤمن يعني التصديق بأخبار الرسول صلى الله عليه وسلم وبأخبار الله جل وعلا فالمسأل كون الموت يسمعون أو لا يسمعون يا خلاف بينها بعض الناس خالف فيها ولكن جمهور العلماء لا يخالفون في ذلك والحق أنها واضحة يعني حسد بعضهم أن هذا خاص بأحد القليل فقط أنه ثبث الصحيح الحديث الصحيحه ما هو عام مثل الحديث الذي ذكره أن الميت لا يسمع قرآن عالهم إذا ولوا بعد دفنه وحديث كثير في هذا أما قوله جل وعلا وما أنت بمسمع من في القبور فالمقصود بالإسماء سمع في القبور السماع النافر الذي ينتفعون به ويسلمون من العذاب بهذا الانتفاع هذا مثلا جعل الكافرين الذين يدعوهم يلهدى وهم لا يسمعون قالوا ما أنت بمسمعين ما في القبور يعني ما تستطيع اسماءهم الإسماء الذي ينتجعون به كما أن الكافرين الذين كفروا بالله وإن كانوا يسمعون النداء والصوت والكلام ولكنهم سماع مجرد بذلك مثل سماع الحيوانات التي تسمع النداء والصوت فقط ولا تنتفع به هذا هو الصواب في الآية فلا تخالف الأحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال جعفر قد أوضح وقد أضعت سبيل الرشاد وبينت طريق السداد لمن أيد بنصح نفسه وطلب منه السلامة منها لها والنجاة من المهالك وترك التعصب للرؤساء والغضب للكبراء وإعراض منه عن تقليد الجحال ودعاة الضلال في جميع ما اختلفت فيه أمة نبينا صلى الله عليه وسلم بعده إلى يوم القيامة هذا وما عتاها أن تختلف فيه عتاها أن تختلف فيه بعد اليوم من توحيد الذي جلتناه وأسمائه وصفاته وعده ووعيده وأحكام أهل الإجرام والقوم في أهل الآثام العظام وأسمائه وصفاته يعني <تصفيق> يقصد ما تقدم يقول أني أوضحت السبيل في هذا ولكن ليس لأهل التقليد ولا لأهل التعصب لأما الذي يتعصبون لأقوالهم أو لرؤسائهم ومعظميهم أو لمذاهبهم فهذا لا حيلة فيهم إلا أن يهديهم الله لأنهم لن يقبلوا ما قيل لهم من الأدلة وما يجادلون فيه من الحق ان المتعصب اعم وكذلك المقلد اعم انه غطى على عقله وعلى فكره حيث راى ان الحق فيما يتقلد او في مذهبه فقط او في ما قاله رئيسه فقط أولي أمور ظاهرة، وكذلك الجاهل الذي أمي عن ذلك. المقصود أن البيان والأدلة لمن يريد الحق. اما الذي قد اقتنع بجهة معينة فهذا ثم قال الله جل وعلا. أنثاله المثال الذين كفروا كمثال الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون لا يعقلون يعني الشيء الذي ينفعهم كذلك قول الله جل وعلا ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها انهم كلام بل هم أضل اولئك هم الغافلون يعني عما حولهم وعما يقال لهم يقال لهم وليس معنى ذلك ان انهم لا يسمعون الكلام وليس عندهم التمييز بين هذا وهذا بل أمولي أنهم قصدوا شيئا معينا فأصبحوا يكرهون كل ما خالفه لهذا يعني ظاهر الأمر في ذلك المقصود أن الإمام رحمه الله يقول إن هذا البيان وهذا المجادلات الجادلات وهذا الأذلة لمن يريد الاسترشاد ومن يريد الهدى أما اقتنع برأيه أو مذهبه أو تعصب لذلك فإنه لا فائده فيه إلا أن يسأل ربه أن يهديه وإذا لم يهدأ سوف يضل على هذا المنهج إلى أن يلاقه الموت وهناك تبين له ولكن لا يفيد نعم والقول في أهل الاشتخطاق للاماره والخلافة وقوله في هذا يعني وهذا ما عساه أن تختلف تختلف في هذا اليوم من توحيد الله يعني يقول إن هذا في الأمور التي مضت أما الذي سيأتي من الخلافات أنه لا بد أن يقع خلاف يقول ينهج به هذا المنهج يعني يتبع في ذلك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مع أن كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله لا تخالف العقل السليم ولكنها تأتي بشيء فوق إدراك العقل كما قيل إن الرسل تأتي بمحارات العقول ولا تأتي بما يخالف العقول حرات العقول ان العقول تحار في ذلك ما تستطيع أن تدرك فيجب أن تستسلم تنقاد له تؤمن به إذا كانت استخاف إقاب الله وترجو ثوابه أما إذا كان الإنسان منفلت ولا يبالي بأنه ما آمن بأن سوف يعاقبه الله أو أن الله طبع على قلبه فهذا أمر آخر لا فائدة معه في المجادلة وفي الاستدلال، أو يحتاج إلى هداية من الله جل وعلا أن بها وإلا بقي على ما هو عليه نعم. والقول في أهل الاستحقاق للأمارة والخلافة وأحكام المرقة من الخوارج على الأئمة والصحيح من القول فيما لا يدرك علمه إلا حسا وسماعا وفيما لا يدرك علمه إلا استدلالا، وما الذي لا يسع جهله من ذلك وما الذي يسع جهره منه بما فيه الكفاية لمن وفق لفهمه إن شاء الله أن يقول أن هذا الشيء الذي على هذا السبيل والقول في الاستحقاق للإمارة والخلافه كامل المرقة من الخوارج على الائمه وأنه أمر واضح في النصوص التي جاءت وهو كل واضح ما يحتاج لأنه نجادل فيه لظهور النصوص الكثير من الرسول صلى الله عليه وسلم ولأن الصحابة اتفقوا على هذا الأمر يعني يكونهم تفقوا على الخلفاء وهم الخلفاء الراشدون الذين أخبر عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم في فالاتفاق وافق على الاخبار التي جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم مع انهم ايضا اعتبروا ذلك ف... لكن يوجد من الناس من خالف به ولا يزال الخلاف وسوف لا ينتهي الخلاف إلى يوم القيامه وقال الله جل وعلا ولو شاء الله لجعل الناس امه واحده ولا يزالون مختلفين إلا من رحم رب ولذلك خلقهم يعني نقول لهذه ال... التي يقعون فيها حيث قضي قب عليهم قبل وجودهم فيها ولكن الله لا يظلم أحدا وكل إنسان يظل بفكره وبعلمه وتعمدا لذلك نعم القول في الاختلاف في الرؤية قال أبو جعفر اختلف أهل القبلة في جواز رؤية العباد بصانعهم فقال جماعة القائلين بقولهم جهم لا تجوز الرؤية على الله تعالى ذكره ومن اجاز الرؤية عليه فقد حده ومن حده فقد كفر وقال ضرار بن عم الرؤية جائزة على الله تعالى ذكره ولكنه يرى في القيامة بحاسة سادسة وقال هشام وأصحابه وابو مالك والنخعي ومقاتل ابن سليمان الرؤية على الله جل ثناؤه جائزة بالأبصار التي هي ابصار العيون وقال جماعة متصوفة ومن ذكر ذلك عنه مثل بكر بن أختي عبد الواحد الله جل وعز يرى في الدنيا والآخرة وزعموا أنهم قد رأوه وأنهم يرونه كما كلما ما شاءوا إلا أنهم زعموا أنه يراه أولياؤه دون أعدائه ومنهم من يقول يراه الولي والعدو في الآخرة إلا أن الولي يثبته إذا هو رآه لأنه تراء في صورة إذا رآه بها عرفه وأن العدو لا يثبته إذا رآه وقال بعض أهل الأثر يراه المؤمنون يوم القيامة بأبصارهم ويدركونه عيانا ولا يحيطون به. وقال آخرون منهم وقال آخرون منهم يراه المؤمنون بأبصارهم ولا يدركونه. قالوا وإنما زعمنا أنهم لا يدركونه لأنه قد نفى الإدراك نفى الإدراك عن نفسه بقوله. لا تدرك الابصار وهو يدرك الابصار فهذه جمله اقاويلهم واعتنى الذين نفوا الرؤيه عنه باذن الله الرؤيه ثبتت في كتاب الله وفي احاديث رسوله صلى الله عليه وسلم ولكنها في الموقف وفي الجنه للمؤمنين إلا أنها في الموقف ترك مع المؤمنين المنافقون أما الكافرون فهم عن ربهم محجوبون كما أخبر الله جل وعلا بذلك وقوله اختلف أهل القبلة المقصود بأهل القبلة الذين يصلون شدون الصلاة وان كان عندهم ذنوب كبيره ومخالفات ظاهره فما داموا يصلون فهم من اهل وإن وان كان بعضهم قد يكفر بالله جل وعلا وقوله في جواز رؤيه العباد صانعه المفروض أن يقول ربهم يجيب صانعهم لأن الصانع ما ما هي من اسماء الله إنما هذا تبع للمتكلمين رحمة الله بن جلي رحمة المفروض أنه لا يأخذ الفاضل المتكلمين المخالفة للكتاب والسنة. غير أن هذا كثر في كلامهم وفي كتبهم صار صفا الاصطلاح أمر اصطلاحي فقط أو أنه من باب الخبر يخبرون به لا من باب التسميه إلا الصانع يطلق على الصانع بال... الذي يحمد على صنعته وعلى الصانع الذي يذم عليه فلا يكون ذلك من اسماء الله جل وعلا فالذين أنكروا ضياء يقول جهم ومن اتبعه وجهم هل هو مسلم وجد من الناس من يجادل عنه ومن يقول إنه على حق ولكن الناس اعتدوا عليه وشوه سمعته ووضعوا عليه شيئا لم يقل والواجب اننا نرجع إلى كلامه هو يقول وكلامه فقد لا يوجد إلا في كتب اعدائه ونحن لا في كتب أعدائها حتى قال هذا القول بعض المتأخرين مثل القاسمي رحمه الله له كتاب في الجهمية يجادل عنه ويرى أن, أن عندهم حق وأنهم ينبغي أن نرجع إلى كتبهم وكلامهم حتى نعرف بمعنى ذلك أن اما تقولوا عليهم الجهم هو أساس الشر الذي وقع في الناس وكذلك أتباعه من الذين تجهموا مثل المعتزلة ثم الأشعرية وأصله والأصل هو وإن كانوا فارقوه لبعض الأشياء فهو لا يجيز الرؤية إلا إذا كان المرء جسم والله ليس بجسم فاذا الرؤية يكون عنده مستحيلة ممتنعة مثل هذا يعني رد كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم صراحة فهل يقال مثل هذا مسلم الله جل وعلا يقول وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره ويقول جل وعلا الذين احسنوا الحسنى وزياده وثبت في صحيح مسلم ان الزياده النظر الى وجه الله الكريم يعني ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه فسر الحسن بالجنة والزيادة بالنظر إلى وجه الله جل وعلا، وعلى حديث كان تتواتر في هذا حتى انه كما يقول شيخ الإسلام ابن رحمه الله لو أن إنسانا تكلف البلاغة والفصاحة ما استطاع أن يعبر تعبيرات رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. مرة سئل ومرة ابتدأ الصحابة بالقول قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدري ليس بينكم وبينه سحاب ولا قطر وقال هل ترامون في رؤية البدر ليس بينكم وبينه سحاب ولا حائل قالوا لا قال إنكم ترون ربكم كما ترون القمر وفي حديث آخر يقول كما ترون الشمس صلواها هذا من أوضح الأشياء واجلاها وهو تشبيه للرؤية في, في وضوحها وجلائها وليس تشبيها للمرء بالمرء ولحديثي هذا كثيره وقد جمعها العلماء في مؤلفات خاصة. دار قطني له كتاب الرؤيا ودمن دع له كتاب الرؤيا وغيرهما كثير مثل الآجر وغيرهم يعني ألفوا مؤلفات خاصة بها وذكروا حديث كثيرة فيها وكذلك آيات من كتاب الله جل وعلا الذي ينكرها يسقط معه الكلام لأنه أنكر النصوص الواضحة التي لا تحتمل التأويل لكن الأشعية لاشتغال كثير منهم بالاحاديث ولظهور الادله الواضحه الجليه قالوا بالرؤيه ولكنهم في الواقع راوغوا فيها وفي النهايه اصلحوا ينكرونها ضمنا وليس نصا فهم يريدون ان يطردوا اصلهم لانه عندهم ان الله ليس فوق فمن أين يرى قيل لهم هذا اذا كنتم لا تنكرون ان تكونوا ذكرون علو الله فكيف تثبتون الرؤيا؟ قالوا يرى لا من جهه في شيء يرى لا من جهه يعني هذا يرى ام تلاعب. الناس وإلا إنكاروا للرؤية ومنهم من حاول أنه يثبت هذا ويقول إن الرؤية معناها رفع الحجو متى رفع الحجو يعني حتى في الدنيا فالنهاية قال إنها فالحجب وصروها برؤية عقلية أو علمية ليست وصرية يعني يرى في القلوب أو نحو هذا ابو شامه رحمه الله له كتاب في الرؤية وهو على مذهب الأشعري فلهذا وصلت نتيجته إلى أنه يقول الرؤيا رؤيا القلب رؤيا قلبية، وهذا غريب غريب جدا كيف مثلا النصوص الواضحة الجلية تترك ويقال انها رؤيا قلب ولكن أهل السنة اختلفوا في مسألة مسائل الرؤيا وهي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليله المعراج والصحيح انه لم يره وانما كما في صحيح مسلم عن ابي ذر يقول سالت النبي صلى الله عليه وسلم ارىت ربك وقال نور أن اراه قد حاول بعض الصوفيه انه يحرف هذا النص حذفه تحريف اللفظ حتى يتفق مع مذهبه أن الله يرى في الدنيا فقال نوراني قرى يعني هذا تحريف اللفظ فالمقصود أن هذا يرده قوله صأيت نارا يا رأيت نورا هذا ما يستطيع أن يحذف والصوفية مثل ما قال بعضهم يثبت رؤية الله في الدنيا وهم لا يكذبون ولكنهم بين اثنين إما أنه يخيل له أمور خيالية لا حقيقة لها هي كثير الجوع والتعب فيتخيل الواحد أنه يرى شيئا أن يتصوره في ذهنه ويرى أنه يحس وليس كذلك أو أنه يرى ربه الذي هو الشيطان لأن كثير منهم يعبد الشياطين فيرى الشيطان وهو ربه لأن, الله لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما في ظاهر مسلم يقول في يعني لما ذكر التحذير منه انه يقول أنا ربكم يقول تعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت هذا نص عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أحدا لن يرى ربه حتى يموت في القيامة هذا امر يجب اننا نعرفه ونقف عنده أما الامور التي يعني تتعلق بالاخره فهي التي فيها الخلاف والخلاف ليس مع السنة وكلا مع البدع فضل والمفروض ان هؤلاء الظالام ان يبلغوا فيه وترك النصوص كيف يجادلون يترك النصوص الواضحة من كلام الله وقلم رسوله أصبح جادا أن الذين منهم يكتبون في التفسير مثل الزمخشري الله ما جاء إلى قوله وجوه يومئذ ناظره ناظرة إلى ربها ناظرة قال إلى يعني جمع آلاء معنى هذا يعني تم تنظر إلى النعيم وليس إلى الله جعل الحرف اسم هنا إلى هذا تحريف التحريف, التحريف في كلام الله جل وعلا ولا ينفع هذا لأن قوله جل وعلا على الأرائك ينظرون وما أشبه هذا يبطل هذا التأويل كذلك آية التي في سورة يونس للذين أحسنوا الحسن وزياده يبطل هذا التأويل وكذلك قوله كلا إنهم من ربهم يومئذ لمحشوبون أي في الكافرين يقول الشافعي رحمه الله لما حجب أهل الشقع دل على أن أهل التقى أنهم يرونه هو استدلاله صحيح هذا ف... بالنسبة للآيات أما الحديث فهي واضحة كل الوضوح الذي يحاول أنه يؤولها ما يستطيع ولكن كيف يقال لهؤلاء مثلا موقفهم من الحديث ماذا يكون تكذيب الله وشبه التكذيب لأنهم يقولون يا حديث أخبار أحد فلنقبلها في, في العقائد وهم الذين ابتدعوا هذا الشيء يعني قالوا ان العقائد لا يقبل فيها إلا ما هو قطعه أما الفروض وغيرها الفروع ألا بأس نقبل الحديث وهو أمر مبتدع مع مهل السنة فلا فرق عندهم بين الفروع والأصول كلها يقبل فيها الأخبار الصحيحة وأكثر الشرع هات لسيما حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمقصود أن هذه الرؤية من المسائل التي صار فيها خلاف كبير بين هؤلاء، إلا أن على السنة لا خلاف بينهم. فالخلاف مع البدع، ومنهم الأشعالية. الأشعالية يثبتونها في الظاهر، ولكنهم في الحقيقة لا يثبتون رؤية معقولة. لأنهم بناء على مذهبهم أن الله جل وعلا ليس فوق بل هو في كل مكان يجوز أن تراه من خلفك ومن يمينك ومن شمالك وربما من تحتك على يعني مقتضى مذهبهم إلا لا يقولون مثل هذا إن هذا كفر بالله جل ولكن هذا اللازم لاقدام انهم يقول ان الله في كل مكان فهل يخرج من الامكن شيء حتى بطون الحيوانات والأماكن التي يرغب عن ذكرها فبئس المقاله ولهذا كفرهم بعض الناس في هذا آل القول ان هذا خلاف نصوص الكتاب وخلاف الفطره وخلاف جمع المؤمنين الذين يؤمنون بما تقوله الرسل من كلهم حتى من اليهود والنصارى ف... لكن مشكله المذهب سأن إذا صار له مذهب يريد أن يجادل دونه لا يزال الناس على هذا الشيء إذا تبنى إنسان مذهبا من المذاهب يجثه يتعصب له أشد التعصب أو مثلا تبين رجل من الناس يتعصب له التعصب يجب أن يكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقط وغيره لا يجوز إنما يتبع بالحق وإنه الجديد عين بعض الناس هنا ولا خير في هؤلاء الذين أينهم ولكن يقول ان ضرار ابن عمر أنه يقول الظؤية جائزة على الله تعالى ولكنه يرى بحسة سالسة وجه حسة سالسة وشو وشو البصر لا الحواس الخمس الحواس خمس الحواس يعني السمع والبصر والشم والذوق واللمس هذا الحواس خمس السادسة والشي لماذا ما قال لنا ضرار الحاجة السادسة شو ما سبحان الله الرضي بنو آدم ما في اعجب منه يأتون بأشياء أجيبة جدا ولهذا شوفوا مثلا لما قال فرعون أنا ربكم الأعلى تبعوه صدقوه جاء ابن العربي وقال هو صادق وربهم العالم هذا الذي يسمونه محيطين لأنه فوقهم علم عليهم ولكن موسى عليه السلام ضاق عطل هذا صار يلوم موسى وقال لهم يقول لوزيره ابني صرحا حتى ابلغ اسباب السماوات فاطلع الى اله موسى في عقل له عقل مثلا يصدق يبني بنا ثم طلعت في السماء كل هذه هذا ما يقول غرار الاشرار المقصود ان يعني مثل هذا ما ينبغي انها تذكر في يذكر في كتب العلم هذا مؤسس فهو الكفار لو اطلعوا على هذا الشيء ضحكوا منا وليس هذا المسلمين عندهم عقول وعجب ان يرمى بهذه الأشياء مثل قلت الشام من الحكم والشام الجواليقي الذين قبحهم الله يشبهون الله بالإنسان تماما يقولوا له كذا وله كذا لهذا هؤلاء ماتوا ومات مذهبهم إلى ما لا رجعهم هم أيضا من الرؤساء الرافضة المقصود أن المعتزل الذين الرؤيه يستدلون يقولون انك في بصرك اذا كان امامك شيء يصطدم, يصطدم به البصر ترى ذلك الشيء ما اذا ما امامك شيء ما ترى شيء فمعنى ذلك يقولون ان الرؤية لا بد ان تقع على جسم فالذين يثبتون الرؤية يلزمه من يثبت أن الله جسم هذه حجتهم هذه حجة يعني أقليا ولكن هذه في الواقع قياس على المخلوق على الخلق فهل الله جل يقاس على خلقه تعالى الله وتقدس نقول نؤمن بنا أن الله أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء وهو جل وعلا الذي يخبرنا بهذا فيجب أن نؤمن به ونقول إن الله جل وعلا يرى في الموقف كما ثبتت النصوص في ذلك في الصحيحين حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد القدري لما ذكر الشفاعه التي يتدافعها أولو العجل أولا نوح قبل أول آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى فإذا وصلت إلى محمد صلى الله عليه وسلم يقول أنا لها يقول فأذهب إلى مكان فإذا رأيت ربي قال فيأتي الله جل وعلا رواية أخرى أليس عدلا مني أن أولي كل واحد منكم ما كان يتولاه بالدنيا فيوتى بالمعبودات والذي في الدنيا فيقال لهم اتبعوهم هذا الفصل فصل بينهم ثم يقول يبقى المؤمنون وفيهم المنافقون هذا الشاهد والظاهر مثل ما هو ظاهر النص يعني أن أكثر الناس ذهبوا بقي قلة منهم فيأتيهم الله جل وعلا في صورة غير الصورة التي يعرفونه بها وفي صحيح مسلم غير الصورة التي رأوه فيها أول مرة فيقول ما الذي أبقاكم وقد ذهب الناس فيقول تركناهم أحوج ما كنا إليهم أما اليوم فلا نحتاج إليهم بشيء ولنا ربنا ننتظره، ولنا رب ننتظره. فيقول أنا ربكم فيقول نعود بالله منك هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا جاء ربنا عرفنا وهذا من الابتلاء الابتلاء يظن الابتلاء ما هو ينتهي ما ينتهي حتى في قيامة فيه نوع من الابتلاء فيقول لك بينكم جنوايا فيقول نعم الساق فيكشف عن ساقه فيخرون له سجدا ويبقى المنافق ظهره طبقة واحدة لا أراد أن يسجد خر على طفاء جاء يوم يدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشع فنبصار وقد قد كانوا يدعون إلى السجود يعني في الدنيا وهم سالمون ولم يفعل سجود يقول وتوزع الأنوار ويعطى كل إنسان نورا على قدر إيمانه وكل يسعى نوره بين أيديه والمنافقون ينفعون شيئا من النور ثم يطفأ نوره لذلك ذكر الله جل على أن المؤمنين يقولون ربنا أتمم لنا نورنا لا يكون مثل المنافقين طفاء نورا يبقون حائرين في أماكن ينادون المؤمنين انظرونا نكتب نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فلتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه في الرحمة وظاهره من قبله العذاب هذا في الموقف هل حصلت رؤية المنافقين فيه منافق رأوه ظاهر بأنهم رأوا ربهم ولكن رؤية تحسر وعذاب أما المؤمنون فهم يستبيعون ربهم ويبقى اولئك حجب حجب سيل بينهم وبين السبع المؤمنين ثم الى جهنم المقصود يعني ان الرؤية انها تكون في عرصات القيامه كما قال شيخ الاسلام تميا في العقيده يرونه في عرصات القيامه ويرونه في الجنه على حسب منازلهم الله اعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد كم من اليوم هذا سائل يسأل عن الفرق بين يسأل عن الفرق بين قرب الله تعالى والمعية معية الله بين ايش القرب والمعية القرب والمعية يعني انها القرب يكون معنى المعيّة القرب في كتاب الله جاء لي بمعنى فقط جاء القرب بالنسبة للآبد وبالنسبه للداري يقول الله جل وعلا واذا سالك عبادي عني فاني قريب, قريب اجيب دعوه الداع اذا دعى وجاء القرب بالنسبه للعابد كما قال الله جل وعلا كلا لا تطع واستدع واقترب يعني اقترب من ربك وانت سعيد وفي الحديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر في الدعاء ولكن القرب لا ينافي العلو ما هو المعيّه والذي قد يكون فيه يعني اختلاف فهو قريب وهو على عرش إذا كان مثلا يسمعك ويشاهدك ويعلم ما يجول في خاطرك ولا يخفى عليه شيء من تصرفاته فهو قريب لأن القرب جاء أيضا في آيات في احتمال قوله جل وعلا ولقد خلقنا الإنسان ونحن أقرب إليه من الوريد ونحن وقال جل وعلا فلولا, إن كنا فلولا إذا بلغت الفلقوم ولولا إذا بلغت الروح لا لا فلولا إذا وأنتم حينئذ ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصروا هذا عند الاحتضار ونحن هنا ما المقصود وقوله ونحن أقرب إليه منكم وقوله جل وعلا ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد وين حبل الوريد ها؟ حبل الوريد نعم قال هذا قال لله جل وعلا الملائكة أكثر المفسرين يقول هذا الملائكة ويصح أن يقول المعظم الذي له عباد يمتثلون بأمره أن يقول نحن فعلنا كذا وهم أو أو أو وقد وكل إليهم الجاهل هذا حتى الان مثلا اسمع الملك مثلا اذا اصدر مرسوم يقول نحن فلان امرنا بكذا وكذا لان له من ينفذ هذه الاشياء ويقوم بها ليس وحده هذه والله اعلم المقصود بها الملائكه الذين يكونون عند المحتضر واهله محيطين به ولكنهم لا يبصرونه ولا يشاهدونه غير ان الميت يبصر يبصرهم ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تقبل التوبه ما لم يعاين يعاينش ملعفين إذا عينهم معناها أنها خلاص انتهى من الدنيا صار من أهل الآخرة ما المعين أما القرب الذي هو صفة الله فهو قربه وهو على عرشه يقرب من بعض عباده وبعضهم لا يقرب منه أما المعيه فالمعيه تنقسم إلى قسمين كما هو معروف قسم تم المعيه العامه للخلق كله كقوله تعالى الم ترى ان الله خلق السماوات والارض الم ترى ان الله يعلم ما في السماوات والارض وإنما كانوا هذه معيه عامة لكل أحد يقول العلماء معنى هذه المراقبة والتخويف مكتبى هذه المراقبة والتخويف يعني اعلموا أن الله يراقبكم ويشاهدكم ولا يخفى عليه شيء من تصرفاتكم فاتقوا وخافوه لأنه لا يخفى عليه شيء وهي عامة شاملة وكذلك قوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يرجو في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. والله بما تعملون بصير علي أيضا معي عامة شاملة وأكثر ما جاءت النصوص المعية المعية الخاصة التي تكتضي النصرة والحفظ كما قال جل وعلا في موسى وهارون لما قال موسى إننا اخاف ان يفرط علينا أو أن يطرأ قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى يعني مع موسى وهارون دون فرعون ليس هو مع فرعون في هذا يعني معهما في النصرة والحفظ والكلاء حفظه ولهذا ما استطاع فرعون أن يسوي شيء مع موسى لما قال له فرعون إني لا يا موسى مسحور ماذا قال له موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء يعني الآيات يا رب السماوات فصائع وإني لأظنك لا يا فرعون مشبورة أحد يجرى أن يقول فرعون كذا فما استطاع يعمل شيء فالمقصود أن المعية معناها في لغة العرب المصاحبة وليس معناها الامتزاج والاختلاف كما يتصور بعض الظالين معناها المصاحبة والمصاحبة تختلف باختلاف ما اضيفت اليه وقد سمع من كلام العرب سرينا مع القمر القمر في السماء وفي الأرض هو صحيح ويصح أن يقول الإنسان معي زوجتي وإن كان زوجته في بلد وهو في بلد ويقول مع مالي إن كان ماله في بلد وهو في بلد يقول مع علمي هذا يختلف العلم ليس مثل العلم في الصدر كله بكل ما عند الإضاءة عند ما يضاق ويبيّن الشيء يتبين المعنى معنى المعيّن. وفي الجملة هي معناها المصاحبة وإلا هذا ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم اذا أراد السفر اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل هل يصح هذا المخلوق الصاحب في السفر في ثلاثة وهو على عرشه جل وعلا مع هؤلاء ومع هؤلاء فالمقصود أن صفات الله جل وعلا يجب أن يعلم أنها تليق به وأنها لا تختلف فمعيته لا تخالف علوه، وكذلك قربه لا يخالف علوه. فهو يقرب إلى من يشاء وهو على أرشه لا ذاتي بالذات أن يكترى أنه خالق خرقه يكون مختلط فيه هذا ما يجود الواجب أننا ننظر إلى النصوص نصوص الكتاب والسنة وما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم وما بينه الله ما هو على حسب المذاهب وحسب اتجاهات بعض الناس هذه قد لا تنضبط كل له اتجاه كل له مذهب كل له يريد أن يكون الشيء يعني مناسبه الإنسان إذا مثل تجرد لله جل وعلا وترك عنه التعصب وصار يطلب الهدى تبين له أنا. ما يصلى ما يريد له شيء معين صعب أنك تفهمه وإن كانت الأمور واضحه أجبه جوب. راحتين خلاص ما بيجي شيء اختم ختم <تصفيق> لا لا ما انا باختم الشيء لانه ما تصير مزيده الله طيب لا يوجد شيء قال رحمه الله قال رحمه الله واعتل الذين نفر رؤية عنه بأن قالوا إن كل من راى شيئا فلن يخلو في حال رؤيته من ان يكون يراه مباينا لبصره أو ملاصقا قالوا وغير جائز أن يرى الرأي يرى ويبصر المبصر ما لاصق بصره أن يرى الرأي ويبصر المبصر ما لاصق بصره لأن ذلك لو كان جائزا لوجب لو أن يرى الرأي عين نفسه فلما كان ذلك غير جائز في الدنيا كان كذلك غير جائز في الآخرة لأن ذلك إجابة في الآخرة وهو غير جائز في الدنيا جاز أن يرى بسمعه في الآخرة ويسمع ببصره فإذا كان ذلك في الدنيا محالة وكان ذلك غير جائز كان كذلك رؤية البصر ما لا صقه في الآخرة محالا كما كان في الدنيا محالا قالوا هذا من العجب الرؤيا إذا كانت المرء قريبا قربا مفرط جوار عينك ما ترى شيء ما ترى واذا كان بعيدا بعدا مفرط ما ترى شيء ومعنى ذلك لا بد ان يكون شيء يصدم به النظر فقصدهم بهذا انه يقول لا يرى الا جسم لا يمكن ترى الا ما هو جسم فيلزمكم إذا أتبتهم الرؤيا أن تقولوا إن الله جل هذا ما هذا مقصود المقصود هذا وهذه حجة المعتزلة كلامهم الكلام مع هؤلاء ساقف في الواقع يكون الشيء الذي يكون مع عينك من الى طال رؤية الله الذي هو أكبر من كل شيء أعظم من كل شيء جل وعلا ثم هذا كله تمثيل تمثيل لله بالمخلوقات تشبيه لأن المخلوق جعله هو الأصل المخلوق المشاهد الذي المحسوس الذي هو الأصل ثم الفرع أن الله لا يورث لأنه ليس كذا لا غلال شيء هذا أصله الأصل من أصله فاسد نقول إن الله ليس كمثله شيء وهو أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء أما صلاح الجسم انه ليس بجسم أو جسم فالجسم هم يختلفون فيه إذا كانوا يقصدون بالجسم الذي تصح الاشاره إليه نقول ان الله يشار إليه كما قال المصطفى أين الله وإن كان القسم الجسم الذي يقولونه الذي يكون في مكان الله جل وعلا يقول فوق عرشه بائن من خلقه تعالى وتقدس الجسم لهم اختلاف كثير فيه والجسم فيه عند اهل اللغه البدن الذي يتكون من لحم ودم وعظام والله جل وعلا لا يكون كذلك تعالى الله وتقدس فهو صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن لأسفناه المقصود هذه المجادلات المجادله نقول سايطره ثم هؤلاء لأنهم جعلوا الاصل الشيء الذي يشاهدونه ويرونه من المخلوقات فبنوا على هذا يعني على هذا قياس ان الله لا يرى تعالى الله وتقدس عن قوله فمثلا هل الانسان اذا كان عنده عقل وعنده يرجع إلى كلام هؤلاء بالأبيسة النظرية والمحشوسة هذه ويترك النصوص من كتاب الله وسنة رسوله ويقول هذا المعقول ما يقول هذا إلا من طمس الله على قلبه واعمى بصيرته فهو بحاجة للهدى أن يهدى ولكن إذا كان معاندا في مثل هذا فلن يهدى سوف يتركه الله في أما أن يعمه إلى أن يقال له يوم القيامة إنك كنت تنكر هذا الشيء فيبقى جزاء نعم وقالوا وإذا فسد ذلك لم يبق إلا أن يقال إن العبد في الآخرة يرى ربه مباينا ببصره إذ كانت الأبصار في الدنيا لا ترى إلا ما يبينها فكذلك الواجب في الآخرة مثلها في الدنيا لا ترى إلا ما باينها وجب أن يكون العبد إذا رأاه في الآخرة مباينا ببصره أن يكون بينه وبينه فضاء وإذا كان ذلك كذلك كان معلوما أن ذلك الفضاء لو كان صانع فيه كان أعظم مما مر به وليس هو فيه. كلام كل كلام ما يصلح هذا الكلام الواجب على الإمام الجليل رحمه الله أن يذكر الأدلة من الكتاب والسنة على إثبات الرؤيا ويعرض عنه هذا الكلام الذي لا فائدة فيه بل هو شر. نحن نحن بحاجة إلى كلام المعتزل وكلام القياسيين الذين يقسون رب العالمين بالمخلوقات التي يشاهدونها وإن هذا ضلال مبين والذي يشتب عنده الضلال بالهدى يحتاج إلى علاج ما هو يحتاج إلى جل كالله أن يعالج هو يكون مرض قلبي مرض شبهات مرض الشبهات يزيله العلم مع الرجوع إلى الله جل وعلا والعلم لا يكون إلا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كله يدور كل الكلام هذا يدور على أنه لا يرى إلا جسم والله ليس بجسم فلا يرى هذه النتيجة هذه حجتهم حجة المعتزلة وحجه إخوانهم الذين اتبعوهم على هذا وإن كانوا يراوغون مثل الأشعرية يراوغون على هذا الشيء يقولون نسبت الرؤية ولكنها رؤية غير معقولة نعم وإذا كان ذلك كذلك كان معلوما أن ذلك الفضاء لو كان الصانع فيه كان أعظم مما مر به وليس هو فيه قال وفي وجوب ذلك كذلك وجوب حد له والقول بأنه يحد لو توهم بأكثر من ذلك من ذلك من الحد كان أعظم مما هو به قال وذلك صفة لله عز وجل باللطف والصغر وإجاب الحدود له وذلك عندهم خروج من الإسلام أقول خروجوا من الإسلام يعني إذ كانوا بذلك فهم خرجوا من الإسلام لكنهم عندهم شبه قامت لديهم حسبوا أن هذا كفر أنهم إذا أثبتوا هذا الشيء يلزمهم الكفر ففرضوا من هذا ان رؤساؤهم وعلماؤهم الله أعلم بي ربما يريدون فسادا ولا يريدون اصلاحا فسوف يحاسبهم الله جل وعلا كيف يتركون كلام الله وكلام رسوله ويعدلون إلى مجادلات لا طائلة تحتها إلا أنها أقسة عقلية لأمور محسوسة من أمور الخلق ثم يطبقونها على رب العالمين الذي ليس كمث شيء ابن جريه ظحمه الله له العذر في هذا أن يقول أنهم خرجوا من الإسلام نعم قالوا وبعدوا بعض من يخافنا من أهل هذه المقالات يمثون الحدود عنه ويوافقوننا على ذلك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 قالوا فكل قول من ذلك ناقض لصاحبه ولن يسلم مخالفنا من المناقبة قالوا وفي تناقض القولين الدلالة واضحة على فساد قول مخالفنا القائل برؤية الصانع وصحة قولنا كل نعم نعم نعم نعم يعني أن هذا أن هذا وأنه الأمور المحسوسة المشاهدة عندهم وأن الرؤيا التي يقول الله يقولون مثلها فمعنى ذلك إنكار اصلا أصلاً لا, لا يرى فإنكارها في الواقع إنكار لكتاب الله وإنكار لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم فهؤلاء الواجب أن يسقط معهم كلام لا يجادلون الذي ينكر الآيات وينكر الاحاديث كيف يجادل خاصة بالمجادلات يعني يعني لعله يرجع ولكن لن يرجعوا لن يرجعوا وقد يعني وضعوا لهم قواعد من الأصل في هذا قالوا إنا السمع. إذا أرى وضعه العقل لا يمكن اننا نأخذ بالعقل بالسمع نأخذ بالعقل ولا نأخذ بالسمع هنا. هذا السبب يعني في هذا وقالوا كذا الرؤية لماذا قال؟ لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم انكم سترون ربكم كما ترون القمر ليله البدر قالوا لا الرؤيا التي تكون لانسان ما تخلو من ان تكون قريبه فهو لا يرى شيء وتكون بعيده فلا يرى شيء لا بد ان تكون جسما يصطدم به النظر فيلزم اننا اذا اثبتنا الرؤيا ان نثبت ان الله جسم ماذا يقولون إذن يقول الجسم اثبات الله أن الجسم كفر الرؤية عندهم يلزم منها الكفر المجادلات اللي خير فيها كذا فائدة فيها اصلها القياس أصل هذا القياس لسائل يسأل يقول هل جميع الموتى يسمعون هنا كلهم يسمعون جميع الموتى يسمعون حتى الكفار لا يسمعكم دائما يسمع إذا جاءه من يزوره أو إذا ولوا عنه يسمع المقصود أن الميت في قبره عنده حياة اسمع بيها وكراين لا. لا ما في هذا مرجع في المدرسة